حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقُدِّرَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا اصوات ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله منها باب كننا ظالمين بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذا تحدث اخبارها بان ربك اوحالها يوم اذا يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره صدق الله العظيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج الوعد الحق نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير. فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلتكم مرحبا في حلقة مرحبا. جديدة. وسهلا. مبارك الله فيكم. وبعد التجوال والتطواف في الحلقات السابقة. أرانا ندخل وندف شيئا فشيئا لنقترب من النهاية. نعم. فما محطتنا في حلقة اليوم؟ محطتنا يعني بداية المشاهد الصعبة بداية المشاهد الصعبة نعم. تبدأ الرحلة الشاقة من هنا يعني نسأل لا أن يخففها ونثبتنا يعني اليوم نحن إن شاء الله رب العالمين مع هول المطلع هول المطلع نعم, نعم. سلم يا رب وكفى بها كلمة على بركة الله نعم. نواصل بعد هذا الفاصل نعم مشاهدينا الكرام مع هول المطلع والدية الإسلامية الكبير بفضلة الشيخ الأستاذ دكتور أمر عبد الكافي نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتك ومرة أخرى ومعنا نرحب بالدية الإسلامية الكبير بفضلة الشيخ الأستاذ دكتور أمر عبد الكافي مرحب بفضلتك مرة مرحبا أخرى ولا و... أدري أي أقول نطلع أم نصعد أم نقف وننظر لأعلى مع هول المطلع سوف نشاهد نشاهد إن شاء الله. بارك الله فيكم. ما معنى هول المطلع؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> أما بعد قبل الحديث عن هول المطلع وهو بإيجاز يعني الخروج من القبور النشور سميها إنشور. النشور. البعث البعث. أن ننتشر وننشر من قبورنا أو أن نبعث من قبورنا هذا لنرى هول المطلع. أول منظر نرى سوف نرى أهوالا هذا هو العنوان مع البعث مع البعث مع البعث والنشر وبدايه او النشور الحشر امامنا حول المطلق يعني ان نطالع المشاهد التي سمعنا عنها في كتاب الله وسمعنا عنها من كلام رسول الله صلى الله وسمعنا عنها من شروح العلماء وكيف فسروا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في قضية المشاهد التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال من أراد أن يرى أهوال الآخرة فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه, عليه في هذا المش... هذه... هذه هي أو هذا هو حول المطلع عندما ن... يعني نخرج من قبول لا يعرف أحدنا أحدا أو إذا أعرفه لينكره ينكر, ينكر, ينكر, لا ينكر من يعرفه من يعرفه. آه يعني يعني. يعني. ينكر أبي ينكر أمي ينكر ابني ينكر أخي ينكر زوجتي لكل مرئي منهم يومئذ شأن يغني هذه هي زلزلة الأرض التي صدرت أنت بها المقدمة زلزلة الأرض آه إذا زلت الأرض زلز... أي زلزالها الحقيقي ليس هذا الزلزال لا لا لا لا وأخرجت الأرض أثقالها لأن الأرض سوف تسير الجبال, تر... الجبال تسير وإذا لمستها وجدتها كالعهن المنفوش كصوف المندوف الصوف المحلوج نعم يعني اذا مساله تجيتها جبالا من ماذا من, من هاول المطلع حتى الجبال الجبال. الج الجبال تسير تسير الجبال قلععهد فهذه امور يع فوق خيال البشر هنا تكمن الايه ال ال ال في عرض القضيه ثم في الاستعداد لها وهذا والاهم فتخلو الأرض بعد اخر علامة من علامات الساعة الكبرى قلنا إن ريحاً تهب نعم. عشان تتوصل للحلقات لأننا توقفنا عند عالم البرزخ وما فيه أو هي أجوجوة من لما يعني بعد المدة التي يقضيها نبي الله عيسى ريح تهب بتومية المسلمين تقبض المؤمنين من تحت آباطم حتى لو كان في شعب جبل نص الحديث تأتيه هذا الريح فتميته خلاص. فلا يبقى على الأرض إلا لكع ابن لكع خلاص. جميل, جميل. عندئذ هناك في روايات قوية نار عظيمة تخرج من عدم بنص الحديث في صحيح مسلم تحشر الناس إلى أرض المحشر أين الله أعلم يعني يقال انها في ارض الشام ارض, الشام، أرض البيت المقدس في هذه الاونه يسمع الناس الصيحه الاولى او الصرخه الاولى او الصعقه الاولى او الراجفه نسميها الصيحه الصرخه الصاعقه الراجفه تمام هذه تعبيرات القرآنية الطامة الط... يعني الطامة ب... ب... بالمعنى لكن... لكن بالنص الطامة معنى كل هذا الطمع... القارعة يعني... يعني تقرع الناس يعني, يعني... يعني الساعة الحقيقية قيام الساعة. الساعة واستمع هكذا يقول ربنا لحبيبه ولنا في القرآن الكريم يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ماذا يقول المنادي ينادي المنادي سواء كان جبريل او اسرافيل الموكل بالبوق ايتها العظام النخره ايتها اللحوم المتناثره قوموا لفصل القضاء امام الله رب العالمين قبل هذه الصرخه الصيحه هناك صرخه اخرى وهناك صيحه اخرى صيحتان عدد النفخ يعني ايه فكل من عليها فان خلاص كله يموت اول نفخة خل انتهى انت الماء كل لا حي على وجه الارض فصعق من في السماوات ومن في الارض الا الا ما شاء الله استثنوا الشهداء لأنهم احياء عند ربهم يرزقون صحيح لأنهم من باب اول مدى من الشهداء يكون الانبياء امر طبيعي صحيح يعني بالبعقنا صح. وانا اتوقف عند هذه النصوص يعني وهذا النص الأقوى هناك طبعا من يقول إلا ما شاء الله إلا الأربعة الكبار جبريل وإسرفين ميكايل وملك الموت هؤلاء هم على كل إلا ما شاء الله ما من يشاء الله أن يكون على قيد الحياة هم غالبا الأنبياء لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه أول من ينشق عنه القبر نبيكم فأقوم فأجد أخي موسى منبطحاً تحت العرش آخذاً بقوائمه فلا أدري أصعق في من صعق أو كفية الصعقة يوم الطور لأن ربنا نصر الله من رحمتي ألا يصعق برتين ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فينثقر مكانه فسوف تراني هذه صاعقه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخره موسى صاعقه فصعق مد... ادب النبوه عند سيدنا الرسول ده يقول لا ادري ليس عندي علم سبحان ليس الله ليس عندي علم هل موسى تفه الله الصاعقه الاولى يوم الطور ام أن هذه صعقه في منصعق وهذا ادب كريم وكبير ممن علمه ربه ومن أدبه صلى الله عليه وسلم عليه <تصفيق> الصلاة ينشق يعني الصعقة الأولى ألف من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله <تصفيق> تظل الأرض على هذا أربعين سنة بين النفخة الأولى والنفخة الثانية أربعين سنة؟, أربعين سنة ماذا يحدث هذه الأربعين <تصفيق> تطوى السماء كطي السجل للكتب يومنت السماء, السماء كطي السجل كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين تطوى السماء كيف يعني طيب احنا عندنا سبع سماوات خلق ربنا سبع سماوات من الارض للدهر مثل خلاص تطوى السماء تطوى زي ما انت تطوي هذا هذه الورقه تطوى لا السماء انت السماء نعم الشمس تركت مدارها الكواكب واذا الكواكب انتثرت السماء انفطرت الشمس كورت حصل هذه والأرض ألقت ما فيها وتخلص خلاص ألقت ما عندها وأذنت لربها وحقت أي وحق لها أن تسمع تسمع صيحة ربها وأذنت لربها وحق حق لها أن تسمع هذا الندار وبعدين تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير, غير الأرض, الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار خلاص قالوا إلى أين يا رسول الله؟ قال إلى أرض المحشر وما أرض المحشر؟ قال أرض بيضاء نقية كالفضة المذابة لا معلم فيها لأحد يعني مثلا أقول لك ممكن تقابلنا عند الجبل اللي هناك م. ممكن تقابلنا عند الشجرة وتقابلنا عند البيت لا معلم قال ربنا لا ترى فيها عوجا ولا لا أمت يعني لا ترى فيها حفرة ولا ترى فيها تل عالية حتى يختبئ فيها أحد أرض بيضاء نقية مستطعة لم تصنع عليها معصية قط ولم ترق عليها قطرة دم سبحان الله ما هو العدل, ما هو العدل يبدأ العدل الحقيقي صح. كما بدأنا أول خلق نعيده نعيد. ما, ما الذي أظهر الظلم في الأرض بن آدم, نعم. آدم. قتل هذا أخاه وحسده وحقد عليه ففي دم في الأرض نعم. لا أرض ملوثة أرض المحشر أرض طاهرة نقية لم تصنع عليها معصية قط خلط. ينادي المنادي. واستمع. وهذا كلام. هذا كلام أمر للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولنا, ولنا. ولنا. ما ما ما نحن نخاطب في شخص رسول الله. يعني واستمع. واستمع يا رسول يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ما معنى كلامكم من مكان قريب؟ كي يسمعه الداني كما يسمعه القاصي. ها؟ يعني الكل يسمع. نعم. الكل يسمع. نعم. الكل يسمع. القاصي والداني. القاصي والداني. وعلي ربنا أقول إيه؟ وإذن النفوس زودت. يعني يعني اعاده الارواح الى اجدانها زوجت الروح فلان روح محمد خالد رجعت لجسده ايوه العلماء قالوا ايه قالوا أن إن إن الجسد ان العبد ربما تاكله حيتان البحر فتلقي عظامه على الشط صحيح. العلماء يقولوا كده ثم تصير العظام رمادا رماد تذروها الرياح ثم تاتي ابل تاكل بقاياها ثم تصير بعرة صحيح ثم يأخذها الإنسان فيقدها فتصير نارا ثم تنتهي إلى شيء ثم يذر رمادها في في الهواء ثم يحييها رب العباد يا الله درد على من ولدك اللي تحطم في طائرة واللي اخرته السبع واللي عملته واللي, واللي غرق في البحر واللي تفكتت له واللي, واللي دخل في الاله والماكينه ولمن هكذا وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام يحييها الذي انشاها اول مره وهو الخالق عليه تمام. تجمع هذه يعني عجب الذنب هذا م. يجمع عليه البدن مرة اخرى كهيئته هكذا وقت المماء نعم كوا هيئه بما الكبير كبير والشيخ شيخ والشب شب لا لا لا لكن انا تغير سوف نرى في حلقات الجنه لكن هكذا بدل ان احنا يعني, يعني نتعارف هيعرف ابوه يعرف امه يعرف ابنه ففير منه لا وقت صح. لا وقت سبحان الله ان نخرج يا عائشه من القبور عرايا حفاتا غرلا يعني غير مختونين غرلا, غرلاً. آه. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا فعائشة وضعت يدها على رأسها يا الله. قالت يا رسول الله ويرى الرجال عورات النساء قال يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه شأن يغنيه القصة واقعية حقيقية في سنة تكتين وتسعين حدث زلزال في مصر أما نضاه بلاد المسلمين جميعا يا رب. أم تقول يقول لي الطبيب الأم وأنا أوقع الكشف على ابنها طبيب أطفال حدث الزلزالة في بناية قديمة سبحانه وسط للقاهرة سبحانه فالأم نسيت ابنها بين يد الطبيب وهربت لا إله إلا الله فما بالك الكبرى ولله قال ربنا إذا زلزالة الأرض زلزالها زلزال الحقيقي وأخراجة الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ما الذي حدث لأن الناس تخرج على غير هدى في كل أحد لا يدري إلى أين هنا ينقسم الناس قسمان لا. يقول الكافر والفاجر من بعثنا من مرقدنا هذا أو من بعثنا من مرقدنا مم. يرد المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ذا اللي اللي ربنا قال فيهم في سورة فصلة يثبت الله الذين آمنوا بالقول سبحان الأخير. الله يعني الله عز وجل يعني, يعني تثبيت المؤمن تثبيت المؤمن في, في, في, في الدنيا وعند الموت وفي هذا الموقف ليس إلا للمؤمن لأن له من الرصيد ما ثبت به نفسه لأنه ثبت دين الله في الأرض فثبت الله قلبه عند الفسع جميل آه هو ده ثبت دين الله بالأمر يأتمر وبالنهي ينتهي خلاص العبد الثابت فيأتيه هذا الثبات في هذه اللحظة وكلنا على قدر إيمانه لأنه نحن فيها نشوف صور اللي, اللي, اللي بيسبحه في العرق اللي غادت ركبتيه و اللي, اللي, اللي, اللي غادت منتصف يسبح فيه سمع من شحمة اذنيه و هو في ظل العرش و من لا ظل إلا العرق ده معادلة عكسية من عارق لله في الدنيا لن يعرق في الآخرة إنما هو في ظل العرش انت تعبت في الدنيا خلاص انت خوفت في الدنيا تؤمن اليوم أما الذي أمن لكنا نتكلم عنه بالأمس وأولى الأمن من مقرب خلاص هذا الإنسان خلاص حدك آمن تخاف يوم لا بد أن يفزع بين النفختين أربعون عاما فإذا ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينقون وأشرقت الأرض بنور ربها فإذا هم من هم كل البشر من لدن آدم إلى أن الله الأرض أمن عليها من لدن آدم من لدن آدم المليارات لكلها تخرج كله على تلك الارض البيضاء على لتلك الارض البيضاء يتوجهوا لان الأرض المحشر غير الطريق الطريق ده شيء انا ما قدرت ارد ارد ان افهم 40 عاما بين, بين النفختين نعم فاحنما تنفخ يقوم الناس جميل على هذه الأرض يقوموا على هذه الأرض على هذه الارض, على هذه الأرض التي دفنوا فيها جميل يتوجهوا الى الارض المحشر اذا الأرض المحشر ستكون على هذه الأرض على نعم. ف... ف... ولكن مختلفة الشكل أنا تصورت في... أنها ال... أرض ثانية يوم لا. تبدل الأرض أرض... تستبدل أرض... تماما أرض ثانية أرض ليس, قلنا ليس فيها جبل ولا نهر ولا بحر ولا حفرة ولا وهاد ولا تلال ولا هضاب ولا سهول ولا غابات ولا... أرض كالفضة المدى أرض النقية بيضاء مم. قال الله صلى الله عليه وسلم لا ترى فيها معلمة ليس فيها معلمة لأحد نعم. قال الله نعم. سبحان الله نعم ال... ال... ال... الله سبحانه وتعالى نوفقه في الصور النوفقه الثاني فإذا هم قيام ينظرون طال ربنا وأشرقت الأرض بنور ربها قال وفي الدنيا لا يمكن في الدنيا والله الشمس ده القمر تلك هذه المسرجة تلك هي الثرية دي نجفة صحيح ده في الدنيا صحيح وأشرقت الأرض بنور لا بنور الشمس ولا بنور القمر لأن الشمس ايه كورت النجوم انقدر خلاص خلاص ده الجبال والسيارات والبحار والصجره الصجره اصبحت نارا الله والا اعوذ بالله ل عادت اليها خاصه خصيتها الطبيعيه لأن تركيب الماء 2 من الهيدروجين الى نسبه 1 من الاكسجين h 2 الهيدروجين يشتعل, يشتعل والاكسجين يساعد سبحان الله العظيم لا. لكن من كرم للطول الدنيا منزوع من هذه الخاصيه البحار كلها ستتحول إلى نيران, نيران. نيران. كل المسطحات كل المعين فتخل هذا الهوت ماذا تصنع في الناس هذه النيران هل نار تصعد فتحة أنت, أنت, أنت ترى نيران أن تحيط بك ما الذي تصنع وهناك نار تسوق الناس سوقا وناس كلهم متوجهون إلى الأرض المحشر ومسايرين على غير هدى ولا يدر ماذا يصنع بهم ماشيا يعني ال الذي في أمريكا سيمشي الأرض المحشرة الله سبحانه وتعالى <تصفيق> سوف يمشي ويريت ماشي بس ده في من تجره الملائكة على وجهه يا, يا حفيظ قالوا من هناك من يسير على أقدامه وهناك اثنان على بعير وثلاثة على بعير الرسول قال كده لسه توصل. يعني كان يجد من, من يأخذ يعني يريحه يعني لأنه تعرف الدنيا ومن يمشي على وجهه قالوا يا رسول كيف يمشي على وجهه قال الذي أمشاه على قدميه والذي يمشيه على وجهه <تصفيق> انت انت يا استاذ صعبنا عليك ليه؟ والله ظل وجهه بعيدا عن كتاب الله بعيد عن شرع الله ماذا تنتظر منه كل هؤلاء يعني يفدون الى ارض المحشر في والناس في هول شديد وفي قرب الشمس اقتربت من الرؤوس العرق والناس في رعب وفي هول كبير وتتساءل ما الذي يحدث والمؤمن ثابت يثبت نفسه لانه في الدنيا عاش هكذا عاش هكذا حتى ان من حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لولا ان لو تحزن صفيه لتركت حمزه في اجواف الطيور والسباع حتى ياتي يوم النفخه الله أكبر. يعني ما اتر ما اقبر سبحان الله ما ما في قبر بس حنانا على اخته صفية, صفية. وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعزها يعني أخت أخوها تجد في هكذا في, في, في العراء فهذا دليل على أن هذه سوف تجمع من أجواف الطير وتلك سوف تجمع من أجواف السبع لأن لو حيوان التهم إنسانا سوف يعيد الإنسان هذا مرة أخرى م. سبحان الله النفخة الثانية هذه إسرافيل ما خلق إلى لهذه المهمة النفخة الأولى والنفخة الثانية في رأي يقول هنا ثلاث نفخات لكنهم نفختان حققنا فوجدنا أنهم نفخ نفختان الـ الـ القضية ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويصف لنا إسرافين يقول شاخصا ببصريه إلى السماء عيناه مثل كوكبين دريين شو الكوكب الدري الله أكبر اه, آه يبدو شيء يعني أتخيل. بوق وهم بوق يسمع العالم كله اي سيسمع من يعيشوا وقتها اي يعيش كلنا وقتها. كلنا يسمع الاول الذي على قيد الحياة الثانية كل الأموات, يسمع كل الاموات يسمعوا كل الاموات يسمعوا انفقه حقيقيه انفقه حقيقيه واضحه المعنى ليست رمزا لا او لا كنايه انفقه انفقه انفقه اذا ورد في القرآن يلفظ هكذا يؤخذ هكذا انفقه نفخه, نفخة حقيقيه الله الصاخه تصخ الأسماع ما حجمه ما حجم سيدنا سرافيل الله أكبر وصفت الكتب كلاما كبيرا لكن يعني ده نريد أن ندخل فيما يشك في الأمر لكن أكيد حجمه يعني يفوق الوصفة يعني أنت عندما ترى ده سيسمع من في السماوات والأرض يعني الكبير يسمع الكل لا مخلوقة في الكون إلا واسمع لا إله إلا الله الأول يموتون من اثر الصدمة طب النفخة هذه لا. هي إشارة لله سبحانه وتعالى أم النفخة هي التي تميت الناس من شدتها و قوتها النفخة تثبت قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة يعني العبد ده هذا ضعيف تميته نفخة وتحيه نفخة لأنه بأمر الله, الله. وأمره كن فيكون هذا هذه قدرة الله وقدرة الله فوق الشك والدعم نفخة واحدة يموت نفخة أخرى يستيقظه قيام ينظره لا يليه ف قيام وبعدين إيه؟ يرد إليه السمع والبصر فجأة يحب واحد, يحب. واحد نائم شوف نائم شوف انت رأيه جدي وجده كل ما مات من مئة سنة واللي مات من ألف والصحابة اللي ماته من ألف واربعمائة وسيدنا نوح اللي مات من ألف السنين وأتباعه وإدريس وكل... وآدم وقبيل وهبيل كله هؤلاء لا استيقظوا. الظالم المظلوم والحاكم المحكوم والصغير والكبير حتى الموؤودة التي انا وأتها في بطن أمها يا تقوم لأن لا حق يا الله ده حق ها الاجهاد الاجهاد مش هذا يا اخو يا بأس... بصوتها اسماء اهل المحشر اساله هذا لما قتلني تقول لي ليه تاخذوني ليه انا نسمه من نسمات الله صح من فرقه الله كيف كيف تتجروا تاخذوا والنساء والرجال إذا بدأت دوروا على طب سيدنا الشيخ بعد أربعة أشهر طب قبل أربعة أشهر قولي 42 يوم قولي يا أخي اتقل لا من ببداية اليوم الأول والله ما جاء هذا الجنين او المولود من تسعة أشهر إلا من اليوم الأول اتقل لا في, في هؤلاء وإذا الموقودة سؤلت بأي ذنب قتلت ليه ليه سبحان الله لماذا لماذا تقتلها إذا الوحوش حشرت إذا خلت الوحوش محشورة معنا و نزل الملائكة تنزيله و أحاطت بأهل المحشر و في حالة ال... و إيه المسألة تستغرف آلاف السنين يا الله اليوم عند الله عز وجل إذا كانت في الدنيا بألف فيقال أنه في الآخر بخمسين ألف سنة ف... فالمسألة ليست سبحان الله ترك الملائكة الملأ الأعلى من سكان السماوات سابوا السكن تركوا السكن و نزلوا و بالمحشر هول المطلق هذا يعني سبحان الله قال سلمان رضي الله عنه ثلاثة أحزنتني حتى أبكتني لا. فراق الأحبة محمداً وحزبة وهول المطلع والوقوف بين يدي الله عز وجل يا الله. هول المطلع يعني يشيب له لولدها اللي خلت الصور التي نزلت فيها آيات هول المطلع والحشر شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن للأسف نسمعها وكأننا نقرأ شيئا عاديا يعني, يعني من, من اتعظى بالآخرة وبهذه المواقف سوف يتوب فورا سوف يراجع حساباته فورا لأن هناك لا نقرأ لإبراهما يا أخي الدنيا ما زالت, ما زالت موجودة العبادة ما زالت موجودة المساجد العلماء القرآن السنة أهل الخير طب لماذا يظلم بعضنا بعضا متى نتوب يا أخي لو شكيت أنك على حق يا أخي قد حق ومشي. لو أنا شكفني شاقين لو أنت صاحب اتقر على الله وثلاثة وهكذا يقول سلمان ثلاثة أحزنتني حتى أبكتني فراق الأحبة محمدا وحزبة وهول المطلع وثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني ضاحك بملء فيه ولا يدري عليه ربه أمراضي وغافل وليس يوفل عنه سبحان الله من قبل إليه عز وجل آه غافل أوه. أوه. أوه. سبحان الله و و والله لا يغفل الله عز وجل لا يغفل سبحان الله فالعبد لا إله إلا الله وهو بهذه المعاني يبدأ يرجح حساباته يعني أنا أرى من الإخوة المشاهدين والمشاهدات الآن أن, أن ينوي الآن إلى متى الـ الـ الـ نعم سوف تأتي الساعة فجأة لن تأتي إلا بغدة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم إحنا خلاص الآن من الحلقة الآن دخلنا في في, في الموضوع الجد في, في, في الوعد الحق كل ما مضى كان مقدمات وإيه؟ وما زلنا في الحياة ما زلنا, ما زلنا نعيش ما زالوا يسمعون ويشاهدون وما زلنا نتكلم ونذهب ونجيء ونأكل ونشرب وننام ونتحرق وننفق و و وينفق علينا لكن ثم إذا جاءت اللحظة لا كل هذه المنظرة سبحان الله كل هذه الإشارات والإعبارات وال وال والألقاب كل يضيئ ولا يبقى الا ثقه العبد في ربه واستعداد العبد لهذا اليوم هذا المهم هذا المهم. نعم بارك الله فيكم اي علامات الساعه الكبرى تستغرق اي وقت هل فيها نصوص لا يعني هي من, يب... من بدايتها الى نهايتها يعني السنوات يعني احنا قلنا 40 سنه وبعدين 40 اخرى وسيدنا عيسى يجلس 40 يعني لن, لن, لن تطول أكثر من من 200 عام مثلا طيب الزمن من, من انتهاء آخر علامه من علامات الكبرى وحتى النفخه الأولى ك كثير لا الله الله أعلى. الله أعلى. الزمن لا أعلى. لا الزمن الله اعلم يعني ال ال اللي ورد في الاحاديث الصحيح أن 40 سنه ما بين النفخه الأولى خلاص لما ينفخ النفخه الأولى اسرافيل نعم تخر الأرض من سكانها ومن عمارها ومن حيواناتها ومن هوامها يموتون قولوا يموت لا. كل يموت حتى يموت ملك الموت بنفخة سيدني إسراف كل يموت بأمر الله خلاص مهت كل يا أميته الله رب العالمين خلاص. أنا كنت أتصور أن ملك الموت آخر من يموت يعني, يعني في رواية بهذا لكنها حققناه فما وجدناها يعني ليست قوية الإسناد يعني أو قوية السند فتخل الأرض لا ملك ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا بشر ولا عاصي ولا طائع ولا مسلم ولا كف هنا يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم لا احد يكلم من الله عز وجل يعني يسأل لمن الملك اليوم يقول سبحانه لله الواحد القهار يرد ذاته على ذاته سبحان لمن الله الملك الله أين, اين الملوك الجبابره أين أكسرة الفراعين القياصرة أين الذين عمروا الأرض وخربوا الأرض وأذلوا العباد أين هم كل من عليها فان ويبقى وجه, وجه, ربك, وجه. ربك ذو الجلال والإكرام حصد. سبحان الله خلاص خلط الأرض ثم إذا أراد الله بالعباد بداية الحشر يحيي الملائكة إسرافين ينفخ فيه أقرى فإذا هم قيام ينظروا الـ يحيي اسرافيل اه فانفخ في البوق فانفخ في البوق كل يص... في النفخه الثانيه كما قلنا الكل يصير على قيد الحياه ويسمع النفخه ويسمع النفخه سلم يا رب شيء ويسمع النفخه سبحان الله ده ده حتى الله. النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن بهذا الامر قبل النفخه الاولى لا. ان في اثنين اخر ما يحشر رجلان من مزينه واحد من مزينه واحد من جهينه, واحد من جهينة. دبرع على الامر على وجوههما كان الرسول يرى حقائق امامه ملكان اه يسحبوا ناس كانوا يعني لا لا احد خلاص يعني العبد الذليل والرب الجليل لمانه الملك اليوم خلاص خلاص سبحان الله فال ال ال ال ال ال النفخه هذه اذان ببدايه الساعه نحن حدثنا عن علامات الساعة لا. هذه الساعة هذه الساعة خلاص هيخرج الإنسان وهو مترقب ولا يدري أين يذهب الناس يجري في هذا يجري وراءه يجري كله يجري سبحان الله ولكن يقاد الناس دون أن يدروا إلى مكان واحد شوفوا الأعداد دي بالله احنا رواجه الأرض الآن عام 2005 ستة مليار ستة مليار وكسر انظر كم ستة مليار عمروا الكون من قبل هذه البلدات كلها تتجمع في مكان واحد سبحان الله حتى لا يجد الإنسان إلا موضع قدمه فقط بس فقط يا الله والنسبة يا زاحمة يا وذهب الله. إلى مكان واحد مشهد يعني عندما أنت يعني سبحان الله العظيم تتخير أو تعيد على حساباتك أو على ذينك يحصل رعب للإنسان سبحان الله طيب يا ترى السؤال الذي أسأله لنفسي أنا الآن وأسأله لمحمد وأسأله لكل ماذا جهزنا ماذا أعددنا يا ويلنا ماذا أعددنا سبحان الله أنا أعددت إيه فقط فقط يقول يق يقول الله عز وجل فيما في روي في عن بني إسرائيل في القصة قالوا يا إبراهيم هل تخاف من مشاهد يوم القيامة قال بلى قال وخلتك شنت الخليل مم. قال أهوال القيامة سوف تنسين يقول لا إله إلا الله ها. حتى الأب الأنبياء, الأنبياء؟ الله. سبحان الله حتى يقال أن سيدنا موسى يقول يا رب لا أسألك عن أخي هارو ويقول عيس لا أسألك عن مريم أمي ويقول إبراهيم لا أسألك عن إسماعيل ابني خلاص سبحان الله العظيم ما ما ما ما لكل مريء منهم يوم إذ شأن يغنيه خلاص الثابت الوحيد سيدنا محمد فقط لأنه أراه الله النار من قبل أراه ملك الموت من قبل ثبته عسى أن يبعثك ربك هذا هو المقام المحمود المقام الثابت المقام الوحيد كل شوف ما من ملك المقر ولا نبي المرسل إلا ودعوته يومها يا رب سلم يا رب سلم الا سيدنا محمد يا رب امتي يا رب عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام. هل هذا رسول يترك لا والله هل تترك سنته لا والله هل هل ننسى حقوقه لا. علينا لا يعني ننسى ان نسير خلفه في صغير الأمر وكبيره لا يا اخي انا لو وصفت لك بيت روح يمين روح يسار تمشي على هدي تصل للبيت اللي فما باله قد وصف لنا طريق السعادة طريق السعادة ولذلك يعني اعجبني من خير ما اعجبني ابن القيم لما سمى كتابه عن الجنه حادي الارواح إلى بلاد الافراح طب اسم جميل فالرسول هو حادي الارواح الى بلاد الافراح عليه الصلاه هو الذي هو الذي اخذ بايدينا فلماذا لا لا نتكبه هذا هو السؤال لا. ما الذي يعطلنا ما هو حجتنا ما هو تعللنا يا من اخرت الصلاه عن وقتها ليه انت يا متمرد على الحجاب ليه الفلسفة الكاذبة تضحك على الشيخ عمر اضحكي برحتك تخدع الشيخ فلان والشيخ غير ايه انا اخوض في عرضك اخوض يا سيدة برحتي ثم بعد ثم بعد فلابد فلا هذه الحلقات تكون منبهة للأمة انا اخاف ان ننتقد من هذه الدنيا وما خدمنا ديننا لا اله لا الله شيخنا نعم اول المقصود بالساعه نعم. هذه النفخه كل كل القيامه اسمك الساعه اسم بن اسمها شاء الله في حلقه قادمه ان شاء ربما تقول في الحلقه هنجيب اسماء الساعه في القرآن نعم عشان نبقى موثقين المساله فالساعه هذه اسم من أسمائها. سبحان الله يعني يعني, يعني حتى ال ال ال ال الكافر اللي تمتع وظلم في الدنيا سبحان الله يعني كانه كانهم لم يلبثوا الا ساعه من النهار ساعة من نهار يقسم المجرمون, المجرمون ما لبثوا غير ساعة ساعة من الزمن المجرمون, المجرمون الذين يقولون في يا ويلنا قد كنا في غفلة تمام من, تمام هذا تمام لا لا لا من هذا من هول المطلع من من في هذا الأمر الذي ما أعددنا أنفسنا نود التركيز على قولي قد كنا في غفلة من هذا في غفلة من هذا غفلة انا كنت ناسيا ولكن نسياني كان متعمدا الله, الله قال الرسول ولا تكن من الغافلين إياك أن تغفل الغفلة. هذه التي تورث الإنسان الندامة لا. يعني لازم أتريقظ أحمد ربنا أن فيه شيخ ينبهني إمام يعلمني عالم يقضني أحمد الله والحمد لله أخي بارك الله فيه والله ينبهني لمنطقة من مهمة الله. وما زال الناس يبارزون الله بالمعاصي طيب قد يقول قائل لماذا كل هذا الرعب والفزع ونحن عبيد الله سبحانه وتعالى يعني فيكون. الأمر لا يحتاج إلى كل هذا الضجة وهذا نعم. الفزع وهذا الرعب الله سبحانه وتعالى كما أنه الغفور الرحيم نعم. فإن عذابه هو العذاب الأليم نعم, نعم. طيب. كيف يشفي صدور قوم المؤمنين بالله عليك سيدنا نوح هذا. كيف يشرح صدره واحد عاش تسعمية وخمسين ما أمن معه إلا ثمانون رجل ومرأة بالله عليك كم كان كمده كم كان حظه من يعوضه هؤلاء الذين وقالوا مجنون والذجر يا ريت مجنون وبس مجنون يعني مجنون ويشتموه يعني, يعني يعني يعني ايه من شانه انا اعقل في العالم هو سيدنا محمد يقال عليه مجنون فكيف تترى رافه بهؤلاء ازاي اخ لأن المؤمن ثابت الحمد لله في الدنيا وفي الأخيرة إن شاء الله يا أبوالو المسلم العاصي المقصر, المقصر لأنه ما أحد أجبره على التقصير هو الذي ذهر في سكة التقصير يأخذ واجتمع مع إخوان المسلمين وسارك طريقة طريقة المؤمنين واتبع الكتاب والسنة إن شاء الله رب العالمين سوف يقصر نعم ولكن يتوب من تقصيره هو فيه واحد فينا مش مقصر كلنا مقصرون لكن يتوب العد ينزع يرجع يتوقف لما لجي درس عدد هو عد يا رجل ده فيه ناس فيه ناس وليه. نكمل الدرس ولا بكرة ان شاء الله يسكتوا يبقى عن تايزين ومش حيث درس بكرة مش حيث لو جلس امام مديره قال له خليك ساعة هنا لغاية ما اقع الاوراق وبعدين اشوفه ما صحت ينتظر ولا لا ينتظر انتظر. يا اخي تقديم المخلوق على الخالق وتقول لي ازاي اهوال الساعة يا اخي نابد من بلال هذا الذي كان يجرع على الرمضاء كان توضع عليه سبحانه الله خباب من القرآة اللي صلبوه وقعد يعني يصوب عليه السهام حتى مات صبرا رضي الله عنه ألا من تعويض الله في الآخرة ألا سبحانه الله أبو جاهل الذي قطع أذن المسعود أجمل من صدح بالقرآن أين يذهب اللي هتكوا يعني, يعني, يعني أستر أمة بأسرها وأذل شعوب بأسرها أين يذهب يجب أن يكون في يوم قيامة يحق الله الحق فيه ويبطل الباطل إن الدنيا يعني عرض زائل يأكر منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يعق الله فيه الحق ويبطل الباطل ويحكم فيها ملك عدل والآم بالله نعم. نعم فصل قصير ونعاود شهدنا الكرام معنا. الوعد الحق فضلت الشيخ وصف الناس الهاذا مع النفخه الاولى ام النفخه الثانيه مع النفخه الثانيه النفخه الثانيه النفخه الاولى مات الكل خلاص صعقوا يحشر الناس يوم القيامه يخرج الناس من قبورهم يوم القيامه اجوع ما كانوا قط يعني واعطش ما كانوا قط واعرم ما كانوا قط فمن اطعم في الدنيا لله اطعمه الله ومن سقى في الدنيا لله سقاه الله ومن كسه في الدنيا لله كساه الله لا يضيحش الله عبد الله إيه احنا بنكلم عن وعد الحق عشان اكسي نفس اليوم ما أكسي كيف اكسوها الاخوة أكس المسكين كيف انا عندي وما عندهوش ليه ليه اطعم وهو لا يطعم ليه انا اسعد وهو لا يسعد لماذا اين الاخوة فين الانسانين فين خلق الله فين عباد الله فين الرحمة هناك ناس متخصصة يا شيخ للخوض في أعراض الناس وإدخال النكد على الناس وإثارة الشبهات حول الناس ماذا يكسبون؟ ما مكسبهم؟ ما يكسبون بعد ذلك؟ ما لم يكسب؟ شوهت سمعة فلان ما الذي كسبته؟ ما الذي كسبته؟ ما الذي كسبت الخسارة والعذب الله كسبت اكتسبت آثام لماذا؟ يا أخي دي شوف لمن رد غيبة مسلم رد الله عنه حر نار جهنم يوم مرقيه انظر إلى الجزاء نعم ده يوم القيامه يوم صح لازم يوم يبقى بهذا الله يا عبادي ينادي الله عز وجل يوم القيامه في اهل المحشر يا عبادي اسمع الكلام الخطير ده نعم. اني انصتت لكم طويلا فانصتوا لي اليوم الله لا اله الا جل الله جلال. لا إلا الله. إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا نعم فوضعت يعني أنزلتموه ورفعتم أنسابكم قلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقلتم إن أكرمنا أغنانا اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي فأين المتقون؟ فيقوم قوم قليل لا إله إلا الله لما, أول لما ربنا يقول له يا آدم ابعث بعث النار ياخذ من كل 1999 يأخذهم على النار يأخذهم لهم حساب دعوا بالحساب يحاسب من كل 1999 نص الحديث ابن نص الحديث كلام, كلام مرعد يبقى واحد من الألف ليه الناس في غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوه لا هي قلوبهم لاهيه قلوبه القلوب لاهيه بايه بالدنيا يفضل يقول له طيب يعني هي شوفها يقول له يا ابني الورع يا يعني حرام يا ابني لا اله الا الله ف ف الله العظيم الناس الناس في غفله فاليوم ارفع, أرفع نسبي واضع عن سابقهم فأين المتقون فين المتقون اهل التقوى فين اللي كانوا يخافونني بالغيب فين اللي أقاموا شرع الله فين اللي رفعوا علم لا إله إلا الله فين اللي جاهدوا في, في, في, في الله سبحانه وتعالى فين اللي وقفوا ونصروا أخي المقداد الله يرضى عليه مقداد ابن عمر, عمر. عمر الله يرضى عنه لما في, في بدر وقال ما لي لا أسمع القوم على الأنصار يعني قال والله يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لاخذناه معك ولو سرت إلى برك الغماد أخر منطقة في الجزيرة لسرنا ما تخلف واحد مننا إننا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء وسوف ترى ما يتقربه عينك أيضا الكلام لا يقول كما قالت اليهود لسيرهم لا اللي لا لا رب العالمين اذهب أنت وربك فقط وفي الأمة الآن من يقولون هذا الآن الآن إن لم يقولوها قولا فعملهم يقول هذا <تصفيق> الموضوع يقول لك يا آخر الباب اللي يجي من الريح سيد وسيد باب إيه اللي يجي من الريح يا اخي وطعم الموت في شيء حقير كطعم الموت في شيء عظيم واه تعالى طيب فضيلتكم بين بين النفخه الاولى والثانيه الكل موته الكل موته هذه مده هل سيحدث فيها شيء لا في هذه المده لا يحدث شيء لا يحدث شيء مع النفخه الثانية يبعث الكل عرايا كما ولدتنا ام الكل في, في سنه الذي مات فيه نعم على هيئته تلك على هيئته نعم نعم, نعم. يساقون سوقا الى ارض المحشر الله اكبر طيب ال ال ال الشمس نعم التن... تركت مدارها اين ذهبت نزلت الى الارض نا... اقتربت من الارض الاقتربت الشمس من الرؤوس تقتحقنا أ... الله عز وجل لا يقدر العباد ساعتها على التحمل طب في بعض الأقول تقول ستتحول العيون إلى منتصف الرأس لا لا لا كهيئتنا تلك بني آدم زي من الرجال والنساء والكبار والصغار كله سبحان الله العظيم نلتف حول ماذا في أرض المحشر لا نلتف حول شيء نقاد ولا ندري أين نذهب نقاد من يقول أن الله أعلم سبحان الله وصف وصف من تقوم عليه وصفنا أنا ذاك سيكون ماذا يا ابني زي ما أنا, أنا مت الآن أبعث على ما مت عليه يقول مثلا ولياذب الله رجل مات سكرانا نعم يرسل وكوب الذي يشرب منه معلق في رقبته يخرج سكران يتخبط يا حفيظ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان محرما فوقصته الدابة قال ايه غسلوه ولا تطيبوه تطلوش طيب عشان محرد ما طيبهوش الطيب م. في الإحرام سبحان ولا تخمره رأسه فإنما يبعث ملبيا يوم رقيا يا الله يبعث ملبي زي ما مات يلب سبحان الله كم من أناس ماتوا وهم يعني وهم يجاهدون في سبيل الله وهم يقولون قولة الحق وهم واقفين على ثغر من ثغر الإسلام وهم رفعين لا إله إلا الله هؤلاء هم الذين سوف تنصر بهم, تنصر بهم الأمم وسوف يثبتون يوم القيامة لا. لأن نصر الملة في, في, في حياتها يوم تشقق الأرض عنهم سراعا, سراعاً. آه. ذلك دي حشر دي علينا دي. يسير آه. ما المقصود وكيف نوظفه في هول ذلك اليوم لما ينفخ البوق في في الشرافي اللي في النافخ في سيدنا نقول سيدنا ام سيد سيدنا ما... الناس بيقول للناس سيدنا يعني مالك بدا الملاكه النوراني. نوراني نور سيدنا سبحان الله سيدنا ما في مشكلة ف لا سنقول سيدنا سيدنا وهكذا تعلمنا مقرا كثير شيء لا انا فيها يعني لا لا لا لا ايجاب ولا رفض يعني لا ارى ف يعني احنا نقول سيدنا الشيخ سيدنا الاستاذ سيدنا المدير لا لا لا يعني, يعني ما فيش كده ف فال... ال... ال... في النفخه الثانيه الارض تشقق عنهم سراعا لماذا لان هذا الأمر هو كن فيكون يوم تشقق الارض عنهم, عنهم, عنهم, عنهم عن. في وهم في قبورهم هم في قبورهم فيها ما فيها وتخلت خلاص خد ادي الامانات اللي كانت عندي اهي واذا الارض مدت والقت ما فيها واخرجت مده يعني ما ما لما تنشق التسع مش قبر, مغلق قبر مغلقة قبور مغلقه احنا الان ربما نجلس الان على على رفات مدفونات من الاف سنين سلمك نعم ان استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد ربنا ند... انا الان على جمجمات جدري من الاف السنين مات صح لو ظل كل قبر في الحياة قبرة لما وجد الأحياء في الأرض مستقرة يا الله يا حفيظ ليه؟ لأنها تتحلل تتحلل الأجساد صح. ويظل عجب الذنب لكن لو أنا جثتي زمانة كده الستين كيلو دي والكام كيلو جرام دول ظلوا كما هم طب وبعدين واللي بعدي واللي بعدي وولي. ما نجد مكاننا نسكن فيه وهذا المقصود تشق إذا الأرض مدت مدت ليه لان القبر تشقق نعم تشقق والارض عنهم صراع صراع مم. عشان يخرج نعم يخرج وقت على قصده التشقق سريعا العجيب انه يخرج هو رماد اساس هو ما فيهش رماد حتى ما فيش بقايا رماد صحيح فجاه يقف انسانا سويا لا حول ولا قوه الا بالله كذلك الخروج لا حول ولا قوه الا بالله شعرنا لما بينزل الدماء على الارض اهتزت وربت وانبادت من كل زاويه بهيه ان الذي احياها لمحيي الموتى اللي احيا الارض دي يوحي الموت. صحان الله, الله. الله. وان عليه النشأة الاخرى. دي النشأة الاخرى. لا. مش كان النشأة الاولى. صحيح. تمام. نعم. هو من في الحلية عن النشأة الاول. وهو في الخصام ايه غير مبيل. دي, دي, دي النشأة الثانية. هادي النشأة الثانية. كما صنع مع العزير. اللي ضايرت عنك. هصورة مصغرة. كما صنع مع اهل الكهف. لابتنا يوما او بعض يوم. فالا طب هل, هل نرى انفسنا ونحن نخلق ان نرى الكل انفسنا الكل يقف الكل قيام كل يتحرك من قبره ويتوجه انا كلغه وحتى فاذا هم قيام ينظرون ما فيش لا مخرج راح. لغوي مش لا مش يوجد ثم فاذا هم قيام ينظرون فاء مفاجئه يعني الفاء الف للترتيب والتعقيب واذا الفجاء فاذا هم قيام ينظرون قيام مش جلوس انا لما انت تصحى من بتعمل ايه ده ده وبعدين تجلس شوية علينا وبعدين تجلس وبعدين تجوم على ايديك وبعدين تنزل من فوق الفراش وبعدين تقف على مراحل نعم. لا اول مين فوق يقف ما الذي يفكر فيه كل قلب في هذه اللحظة الناس في هذه الحياة مهم قسمان اول واحد ومن بعثنا من مرقبنا كنا نامين هذا ال... الكافر المجرم ال... احنا كنا قاعدين انهي الا ايه حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما, إلا وما نحن سبحان الله سبحان الله انتهى فمن أو... بعثنا من مرقدنا لو ما جنب واحد مؤمن يقولوا هذا مع وعد الرحمن وصدق يثبت الله. الله هذا هو التثبيت كيف نثبت في هذه اللحظة نرد ولا نسأل التثبيت يأتي بأن كل أمر من كتاب الله أتبعه وكل نهي أنتهي عنه أتق الله في مظالم العباد أن أبيت وليس علي, علي حقوق المسلم أن أبيت وأنا راضي عما قسم الله لي به لا أتمرد لا أتململ لا أشكو وإنما أشكو إلى الله في معية الله خلقي خلقي رسول الله أو قريبا منه أو متمثلا به أعمالي أعمال حبيب الله الصناعتي صناعة الصحابة هكذا من أراد أن يثبت أما غير هذا لا يثبت اللجاجة والفلسفة والصفصطة هذه لا تذهب بنا إلا إلى الخلف هذا هو الحشر نعم. نعم هذا هو الحشر بداية, بداية الحشر, الحشر. الحشر. لأننا لسه سائرين أحنا لسه نأتي الأرض المحشر وبداية التطير والصح هذا موضوع هذا هو بداية, بداية الحشر أو للمطلع أو مطلع للقبول ينظرون إلى ماذا فإذا هم قيام ينظرون ينظرون, الـ ينظرون الـ إلى أي مكان يتجهون إلى أي شخص يقودهم إلى أي إنسان يأخذ بأيديهم إلى الله. أي فكرة واحد يقول معلومة أنت اللي بتحصل ضوضاء في مكان أنت عايز خبر واحد فقط يطعي ولك أستحفظ كذا حدث كذا وعايزين ديت ولكن ليه أبدا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني ولا أسأل عليك ولا تسأل عليك ولا أعرفك ولا تعرفني هذا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني, وبني. لكل امرئ منهم يومائذ يوم شاء لن يغني محن الله ومن في الأرض جميعا قبل ذلك ومن مم. في الأرض جميعا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص أي واحد اللي كان رئيسي في العمل اللي كان منوظف عندي الخادم متاعي سائقي جاري ما فيش هل, هل يوقن الكافر وال والمنافق والعاصي الحايد عن طريق اللي هي وقتها هو لأنه قد أزفت الآزفة خلاص, خلاص اكتشف الحقيقة المر على عيانها هنا إذا قال يا الله هنا, لا هنا, هنا علم اليقين تحول إلى عين اليقين تحول إلى حق اليقين صار عنده الثلاثة المؤمن عنده الثلاثة ذو عايش في الدنيا فلما جاء هذا ما وعد الرحمة أنا منتظر اليوم ده عايز أنا عايز ربني نجيني أنا منتظر اليوم الفرح زي بالضبط ولد الأول على الدفعة وقف وراء الكواليس منتظر ينادي عليه عشان الوزير ورئيس الجامعة يسلمه للشهادة ففرحه عايز الستار ينفرج ويطلع عايز هاء ومقرأ ونزاك لإيه لما يقول كتاب ويفرح فرح التاني والعزب بالله في غرفة الاعدام كل ما يفتحه عليه الباب قل بس هي خلاص خلاص النهاية بس أو أيقن ولكن لا تحين مناص خلاص لا تساعة من دم تخير فرعون لذل الطاغية زليل أذل من الهوام يقف كده وأتباعه ومن سار على نهجه على مر الزمن أين هذا؟ يأتي الرجل الحبر السبيل يوم القيامة يدأسه على الصراط كالذر لا يشعر بي أحد قنا عامل بتاع وحراح حراسه وشغل في أخي؟ يا أخي شوية سبحان الله طواضع لله خفف هل, هل يحشر الناس المؤمنون مع المؤمنين, مع المؤمنين والكفار؟ مع لا, لا لا لا كل يحشر مع بعض مختلطين كله مختلط كله اللي لازم مكان يمشي فيه يمشي لغايه ما يصل الى عرض المحشر كله يقف وينتظر وانتظارهم كم حتى يتمنى بعضهم ان يدخل النار ولا هذا العذاب لا لا لله الموضوع هذا كلام تفصيل لكن الموضوع صعب احنا احنا هذه حلقات الوعظ الحق يعني بدات بدات بقول بدايه صعبه والله مساله لا نخف لابد من شرحها لابد انا لابد اريد صعبة. ان ابسطها ف يعني حتى ربما يعني يعذرني الاخوه المشاهدين وربما تحول الموضوع لطريقه خطابيه لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حسب امر كان يصيح حتى يقول صبحكم ومساكم كان بيتكلم مره عن ارض المحشر قال ابن عمر والله اوشكنا قلنا ان المنبر سوف يهاد فيتجالس على المنبر برسول الله ويتكلم لانه منفحل وهو المؤمن هو الوحيد الذي اذن له بالشفاعه ورغم ذلك كان خائف لانفع نحن لاجلنا سبحان الله سبحان الله نعم نعم وذلك تعال نم يا رسول الله انعم بالنم يا عائش كيف انعم صاحب القرن قد التقم قرنه حناجه فته قدم خط قدم و اخر اخرى شاخصا الى العرش ببصره عيناه كالكوكب الدرري سبحان الله أو كالكوكبين الدريين سبحان الله يخشى أن يرتد إليها طرفه فيأتيه الأمر من السماء بالنفخ في البوق تخير إن الرسول شاهد هذا المنظر شاهد هذه الصورة كيف هنعم قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما هنأت لكم حياة هذه محمد ابن ليست هذه دعوة للتيئيس هذه دعوة لسرعة التوبة وإحسان التعامل مع إخواننا المسلمين وغير المسلمين في الدنيا عايزين نظهر عظمة الإسلام نعلشان الإسلام مش عايزين نرحل من الدنيا وقدمنا للإسلام شيء لابد أن نعمل الإسلام شيء بازم. هل الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون وسطنا وقتها عندما تتبين الأمور أنس كان يبكي مر مرة جاعد يوضي النبي صلى الله عليه وسلم يوضيه فالرسول وجد ما يسقط من أعلى تعجل نظر فإذا دموع أنس تنهمر سبحان الله قال مالك يا قال يا رسول الله توحشني من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وتذكرت يوم القيامة تكون أنت مع النبيين والصدقين وأنا أين أكون إلا الله. قال يا أنس بعدما أنزل الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن وفقيا قال مواطن ثلاثة تجدني عندها